قلنا محمد وعلى الله الله وسلم باب ما جاوي حكومك ببابيه في كراهية إصابة الأختين اللي بقى بروضة ونالائن لقوا أصيبين كراهيتها بملك اليمين إيه والمرأة إيه قوض إيه وابنتها مرخص حوياً قوض إيه والمرأة هوين إيه وابنتها قوض إيه وحدثني يحيى عن مالك وحدثني يحيى عن مالك عن شهابي الزهري عن عبيد الله من عبد الله من عطبة من يسعود أنا عبد الله بن عبد الله بن قطبه مسؤول عن به عن غورو خطاب سيلا وحال ويدي عن المرأه وابنتهن المرأه مرخص حاويهان غبده هي وابن اسلامته وابنتها غبده من ملك اليمين ما لو موجه كرام الكن يمين عفوا و... سيلا وحال ويدي عن المرأه القوان هي على المرأه من ملك اليمين ملكل يوم تميده هو لبد وهو سو موكنني او تو دو يحدام وميتو لا ديناي بعد الاخرىه تا كلو فقال عمر وحير ما أحب مجعلي أن اخبرها مر خاصنا ان عمرخمه ان اخبرهما ان ان اخبرهما جميعا ان معناتود مجعلي وناهو عن ذلك ان قس وديلي حرك منليا ما احب يا <تصفيق> بصاصة أن أخبرهما مياه بصأن أحبولهما خوا أن أخبرهما مرقين عن أوريه الجميع عن رمان والنهاوي عن ذلك أرنكا سوديدي وحدثني عن مالك عم الشهاب الزهري عن قبيسة ابن ذؤيب أنا أردت أن أسأل عثمان عفاوه عن نختين اللي أبقى بضوء على من ملك اليمين ملك اليمين ملك اليمين ملك اليمين ملك اليمين من ملك اليمين اللي قصر قبطه ملك أنه ملك سنة هل يجمع بينهم ومامل الجمعين إياها؟ هذا فقط فقال عثمان محوري أحلتهم آياتهم آيات بأحلى ليسوا حرغمتهم آياتهم آيات كالله يحرغمتهم فأما أنا نجم إياه فلا أحب مجعلي أن أصمعين عن سمية ذلك الرنكاس قال وحوري فخرج من عنده أكتي سيوك بحي فلقي الغجول لنبو لكمي ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبي أصحاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الصحابة يسيكم مذا فسأله عن ذلك الرنكاس ويدية فقال وحوري لو كان ليهدي سمنا من الأمر أمرك شيء شيء ثم وجدت وحاول إيانا مهلا أحدا قف فعل ذلك السلاسة به لجعلت وانقي إلا أن كان معقاب قال الشهاب وحولوا راه حمليني علي ابن أبي وها وحدثني عن بلغ أنه بلغه حسوكاري عن الزبير العوام حكسوكاري مثل ذلك قال مالك حور في الأمة يا دونت وتكون عانيس عين درغة جلنك أكتيسة وفيصيبها واصيبه ثم يريد الدوني أن يصيبه إن واصيب أخته ولا شيء إن الله تحل الله حلال معها حتى يحرغم عليه إلا حتى يحرغم إلا أو كحرغمه عليه دوشيسة فرد أختها ولا شيء المرقى سحوه ينفرد جيدا بالنكاح النكاح مرقى وسكيا حر يع wuxu u xisaaqta ama xorayn oo qitaabta ama kitaabo yaanu wuxuu leeyahay macnahooda labadan adoomada aan mawada banana mid walba inuu jimaaco ee walaalaha illa mid uu iska xirrimayo arinaas soo socda arinuuhe inuu mar qasuxa way tan qof kale u guuriyo waa kaw inuu iska xoreeyo mid ka midah waa laba inuu kitaabeeyo أو يزويدها مرقى عبدها دونكيس وما أشبه ذلك أن قويحي شبه أو, أو يزويدها وقورنا يا عبدها دونكيس أو غير عبدها دونكيس غيركي انه يريتان باب النهي يريتان استدرب ي باب يا يصيب الرجل من كل معصيب الدماء عامه قدن قدن تصكان لابيها به صناتي وحدثني يحيى عن مالك انه برق وحسو غارين عمر وخطاب وهبل لابنه ويلكيسه ان يوهبيه جارية قدن فقال وحول الله تمصها تابنين فان انه قد كشفته مروان كفيدي وما <تصفيق> يعني ما جمع ان لما مروان كفيدي بس هوايه فقط مركة لا أقول لكم مركة هل سأضع الجماعة لهنا من باب أولابين لقل الله يصومه؟ لا سلام عنه وحدثني عن مالك عبد الرحمن بن عبد المجبر أنه قال وحير وهب الصالي من عبد الله ووهبي لإبنه و الكيسة جارية ووهبي الله سوى صناتي فقال وحير الله تقربها وروانه فإن أنه قذرتها وأن ضوني فلم أنبصد إليها وما أنه فرفرنا أنه إن الجماعان ضونيه إيميل الصورة يا salaam ansid niya salaam ay sidda hawaas mu ilaaha wasmaanu umaana sir ful'uuna anno wuxuugo marxaas waxa way qanoo isla jimaa oo utag unba hadana wuxuun baa iga qaftay marxaas marka mooyi marxaas waxa wayan ku qanciwaay oo yar nacay marxaas waxa wayan allahum su'aan bayada ay diiday marxaas waxa naxdin baa ku dhacay marxaas waxa ku dhacay mooji wuxuun baa xurdaas iyo wartaaga buu yiri geela aragto اللهم السلام عليكم وحدثني عن مالك <تصفيق> أيحيان بن سعيد الأنساري أن أبا نحشى بن الأسود وقال للقاسم من محمد وحكيري إن أنا رأيت جارية تمر. أنا منكشفا مرغى صحويا حالا كفريدي انا حق وهي في القبر ضيحة يضع كسر معنىها ضيحة افتيميئه جل كذا عضان كبير معنى فالجلس وان فريسي منها حق هذا مجلس الغجلي منكم يشعوا كفريسه من امرأة تيس لا تيس فقالوا بحيتر اني حائض مرق خلق المرقى انتاقنا <تصفيق> حي وانترى مرقى حائضان حي وحال المرخه رايت تجاريه تمان قخلياني اسمعتيه منكشفن حال المرخه فيدي عنا حقيقه وليس القمر دفين كديه خا هذا مرخه سخا وكفيليه مرقاس فجلس منهم وان كفريسه مرخه مجلس الرقجولي نينكم مرخه سخا ويان ناس وكفريسه من مدهاتيسانديسا حلكا مرخان تاغنه هي ودوه هي وان با مرخه فقمت مرقى وانكا كعي ويلي فلم اقربها ومان القوانين بعد انت كدب فاهبها مرقى صحاوية فاهبها ونهبه لابن ويلي كيقه يطوها انو الجماعي بالكورم ها انا امينكا بقدامي قمنا حسواني سيديك واحد <تصفيق> سيدي مرقى صحاوية ويلي كيقه بالكورم بويلي فان ها عن ذلك صحوية صحوية ما مدان عوردي يأرقتي ومرقى صحاوية هوصان ما اكتبه محمد قال قتيل مرقس هويان وا عن مالك عن ابراهيم الربيع عملتان ان عبد الملك المروان انه هو هبل لصاحب له annu usag waxa uu u hibeeyay صاحب saaxibii saaxibii Allahu subhanahu wa ta'ala mar khaas xawayn jaariya taadoon fima saalee u ana weediyay faqalo wuxuu qad habimtu wan dooney ana haba ahay libni wiiyiga ana u hibeeyo faqaf cala biha kalaa wakala waxa uu ku sanxeeyo mana u jimaaco faqala abdullah abd almalik kaana wuxuu aha marka subax wanaagsan way auraakka kii ka xaramiirobadan ninkaadiga xagaaga waa haba libni wiilkiisa u hibeeyay marka kaana wuxuu aha auraak mid ka xaramiirobadan ninkaadiga xagaaga waa habaq uu u hibeeyay libni wiilkiisa jaareeyay sanqawad mid aadiga ka ayaa gabaar wiilkiisa gabaar u hibeeyay to u hadiyay sida qalo wuxuu la taqraabhaa u dhawaani اللهم سعى يضع فيدي يعني انه يحق فيدي سي مرقى صحايا خلوش نور خبه مرقي ضمنا حا يضانه يفتر النهي وعنكا حيما الكتاب اهل الكتاب كم مرقى صحايا ضمناه إلا قوروا صلينا قال مالك الله يحل حلال ما نكاح أمة يهودية ما يهودي يهوديه اذن يهوديه ما رخو حويان غوركيده حلال معه. ولا نصرانيه نصرانيه غوركده حلال ما لان الله تبارك وتعالى يقول خليا في كتابه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين وطلق الكتاب من قبلكم ومن احصنات من المؤمنات ومؤمنات من قبلهن حرتن والمحصنات قبلها ذورسن ومن الذين قبلكم من اطلق قبل الكتاب والذي من قبلكم فهن كو اس الحرائر وامرخه كو حرتهم ومن يهوديات كاميده يهو او نصراينيات كاميده يعني واخا ويان اضماده اهل الكتاب ما هي واهل الكتاب كحتها معناها kuwa lagu banaynaya waqaa allah subhanahu wa ta'ala wuxuuri wa ma lum yastadmin qofkan wadi minkum in ka halin kamid yahay dawlan awad aan waawadin yaani dawlan khaaras aan awadin ayan ka xalin ku guursan sanadiga badha dhawrsoon almu'minatu almu'minat ka famin malki xaqiisa guursan warqa malakal iimanukum milki tiinaa ay mulkidi wa nuftayaatukum حان وقتها واجي قال من قال وخر الله الى روح حلال يمر خاف فيما نرى صاموا ملاينه نك حل ايمائي ادمه مرخا غور كوغا المؤمنات مؤمناتك ولم يحلل منحل عليهم لكن نکاح ائمه اهل الكتاب اهل الكتاب قد ضمنوا منحل عليهم واليهودي اليهوديه ونصرانية دي ونصرانيه يعني شيخ عليها رحم الله تعالى اولا ارتقافكم مؤمنه الضم بينه وذواها ما اهل الكتاب تونا اسقو هلي كره غور او مسلمه اسقو هلي كره حتى انت واين waxu gurso buu kuleeyahay marka asxuwaayaan gabdhaha xorta ee ahluka kitabka ayaa loo baneyay iyo marka asxuwaayaan ay wali waata dhowrsoon iyo gabdhaha marka asxuwa adoomada ah ee muuminiinta qur'aanka ahin laakiin abdoon قصوا ذلك قال امر بحر والامه اليهوديه اضنت يهوديه او نصرانيه تحل للزوج ازوج كده حلال بعت هي بملك يمين بحلاله وتهي ولاي حن حلال ماها وطمه المجوسيه الضم المجوسيه للجماعه بملك يمين لو جماعه داوما جاء حكمه في الاحصاني احصانها يعني القفكه وحوايان انه نرجله وخص شرط انه احسان كاي دور صنانتاسي مخه كاسو قلايا حدث ان يحيى ابن مالك عن الشاب الزهري عن سعيد المصيب أنه قال وحلال المحصنات من النساء محصنات مرقه الا وخل لد قران كان مرقه لا سوودا هدا دور سن ما لا من المؤمنات والمحصنات من الذين اتوا الكتاب من قبلكم سلمدين مرخه وخل يدي المحصنات من النساء مرخه حالك مديين هن كو اسوا اولات الازواج دي. محصنات كلو وشوا كو حساس للرجال مرقه رقبه لمرقاس ان ما له ويجد ذلك ان قاصوحونكم iraan Allah ta'ala haram al-zina zina haram yale yaacna waxa weeye in Allah subhanahu wa ta'ala al-zina haram yale zina maadaama haram yale zina iyo haram yale ka dhawr sanaadeen waxa dadani aan markaa ka muujiyay Zuri wabalaga wa xisoo gaaray mushaabka anuu qasimii maxadama makrasa sidii waxa ka soo garanaynaa in aanu kaanina an nuushahab zuri ka wadii wa balanqa wa hadana imamu malik waxa ka soo gaaray calan qasim yaacni imamu malik aftar xukun hukoomada nuushahab iyee qasim uu ka wadii waxa sida marka nuushahab zuri toos mudashar tan buuga qaday laakiin qasim mudashar tan uguuna qadin ee wa laga soo wa looga soo waramay wa balankahu qaasim labadaasi kaana ne hayaa qoolaanka ku jiraa idanaka xaq u leeyahay ninka xorti markuu guursado alla ma taa donto faamsta wa jimaa fagaa xasanadu waa ilaalis ninkaas best waa معنا قال guursado haduu eed isileeyso waa la rajminay waas la macna qaalamaarigu wuxuu yiri wakhil man qofna maantii aad dad toon haleelay oo kaana wuxuu hayaa qoolaanka daliga arnaaqi ku qoola oo wuxuu xadii جماع معنا قال مالك وحور يحسن عبد اه اه يحسن عبد اضان كنا وحو ايلان ليها الخره تغور خره واضان تغور خره او غرسلو او به سو waxay ku dhowsanato waxay haysataa way waxa way isku falqan bay fulinayaan ninka xortay ninka doonka Soomaa sufal mab fulinayaan laakiin markaas waxa way waxay ku kaldugayeen oo إنه محويا الله اللي يفترونه قراما يداسك للوقاتين انسوا عنه إذا أمسها مرخوا الجماعة بالنكاح نكاحه هو جماعه ولا تحسن الحرقة لكن قمت محرطيه ما إلعان نيسوه العبدالضانك إلا أن يعتقلوا حراب ميانه والحال هو يسونه زوجها سوتيه زوج ويهي فيمسها هو جماعه بعد أن يعتقلوا حراب كذب فإن فارق أضوه فارقية قبل أن يعتقلوا حراب كهر فليس بمحسن معها مرخها محسن معها حتى يتزوج الله وقرسنه بعد عطقه مرخها سحاوية الحرين تساقدم ويمص إمرأته إسلام تساوطامنه بل مثلا من الفير وحليه يا شيخ رحمه الله تعالى الضان ثم مرخها سحاوية حدي نم حره الضان قرسله حتى وطل ورسالنا يا كوب ويهي الضان أدام نم أضانه haddii umar ka sax waxa wayan guursada marka gabar xorana oo nikaa xudu ku guursado isma gabadha xorti way qorsananaaysa bulayahay nikaa haddu ku guursado laakiin wuxuu leeyahay gabar xor ijee addan iyada ma dhawri karto wuleeyahay ilaa in xorooba mooyaan isagoo wali sawdust keebi wa saddex misaro marka saxawayaan addan addan baa mujeedaanin xor oo qabo wa kaw iyo marka saxawayaan addan gabar xor aqaba walaba iyo gaba xora oo ee gawaad qadaan xurta ee adoonku qabo gawaad xurti adoonka ma ilaali tiriso kumaa ihsaan wasbiga dulay mas'aladu madka wasal laga xoggeliyay sheekhaagtisa waa aya fiiruhu wuxuu na soo حكم جاز المحصل الصيام هو كلام من العصان يا مساله ما ايغ يا شيخ حقه ما قاصو خويا حكم كالي حكم خاصو ما حي لكن ابدان حدو زليسه اسا او ما يا لو رجليه وحوي والحب و قال مالي ما و خرو ذلك ارمكا وخوذي اذا تحسن ام متعضنت وهيحصن ليس دوره دورهسا الحرقه انك حرتا اذا انك حرقو قورسو او فمسحوا الجماع الله والسلام قال قال مالو خوذي يحسن عبد اذن كن دوريا انا خدو تغو دختا اذا مس امرو جماعه بنكح انك حو جماعه ولا تحسن حرقته كدو دختي ما دورهيصو العبد اذنك الا يعتقين حرمه ياني ولا حاله هو زوجه بعد عصقه حريت السعيد ويا فين فارقها دو فارقيه قام ان لا يعتقن حروب الكور فليس بمحصن محصن معها حتى يتزوج لها قورسنيو بعد انتقنت حروبه كديبي ولمس امراته سنتي سنوج باعيو قال مالك حر ولا امته ودونتا كان مرخيه تحت الحرغي من حر هو السيسه ثم فارقها وفر قولا يعتقي سو حروب الكور فين لا يحسنها تاس دور سامو نقريسو nikaaxo faayno la yahaysanaha ma ilaalinayo gabadhaas nikaax waan nikaaxu guurtisaas iyaha ayuu guursadii wal xalayay iyaguna ama toban bay tahay hatta tan gaxa hatta tan ka ilaala guursanayo dadada ay qaaanta xurmoo kadib way u siibaa zoujashoodkeedu waa siibayo fadalkaasi ihsanaan weeyaan yaana wuxuu leeyahay gabar marka saxawayaan adona haddii naga xoro u qabay kadibna uu ha illa dib inay ku xorowdo kadibna la guursado marka ay soo xawayaan ee allahumussaan sidaas ay ku akdhibna la guursado inta xoray kadib kadibna marka ay soo xawayaan ay sidaasi ku قال مالك الحروة الأمة تعدونته إذا كان مرقة تحت الحروة أنه يحرر مرقة هوسي فتعتق وهي حروة وهي تحت يده هوسيسعة قبل أن يفارق أن تنفرنكور إنه يحصنها لو صام ونقن سوقها إذا أعتق المرقة يحروه وهي عند وقت يسع والحارة هي يدهنة والحارة هي يدهنة عند وقت يسع إذا أصاب مرقة جماعه دعنا أن تعتق أنت حروة كدي قالوا مال اليو هوديهي وان حرقه قبه حرقتها ان صرانيتها مسلانيتها واليهوديهت يهوديتها والامه المسلمه تضمنت المسلم دعى يحسن يحسننا وحيكون دورسانيا انتسبا الحرقه نكه حرقه المسلم المسلم كان احمد كو غورسو احدى هن انتابتكودا اما حرقه النصرانيه اليهوديتها اما, أما دورف المسلم ودعوا فاصابوا جماعه نكاح المت ابا نكاح المتعه غورك اللهم صل الله عليه وسلم وحدث لي عن مالك عن شهاب الزهري انا عبد الله والحسن ابن محمد عليه عبد الله ابن محمد بن علي بن ابي طالب هي حسن بن علي بن ابي طالب انا بهما ابود يقول يعني علي بن الله صلى الله عليه وسلم نها وحد متات النساء دوار خيبر ما خيبر ما خيبر وعن اكل اللحوم الحمري اسيتي ترى انس قال ضقنا فيلم كوغنا عليه وسلم حديث البخاري واسو صار في صحيح وهو عليه wallahi allahumma sallu alayhi wa sallam ta salaamul khabal fi iyo muta aramul koroy bananaay awal al islam way bananaino sahaabada intaay markha duuleen ayaa waxay u baahdeen markha xasaskoodii aad ugu baahdeen istan dat alayhi al azuba wa haa adkaatid marqa waxa way taas ayaa ku adkaatay kadib marqaas waxa wayna uu saasalan wuxuu u fasaxay inadoo wax ku meel gaarano inta uu xogoo maray iyo waxa uu qodobkiilo heeda iyo intay siyaaf in la sheeeyo waxyaas ka qawan oo halka waydantooda ku gutaana kadibna la kala yaaco guriga meel gaar u aha waa xara marqa waay ya ganade raamraan muslimiiba oo ku toono odgayd bisiginta go'daan qasaar la wadooyin waxa dadani amarka amru shabi zuri an urwa bin zuwair anna kholob inti hakim dakhla ala urwa khataaba oo qasi faqala waxa si narqabiya bin umayya istamta bi imra'at muwallada bi imra'at hawina bkurqa haystay muwallada murqa suhawiyan muwallada ya'ni wa كذلك لا يمكنك أن تحرطك أسلام الله أعصى وكرغة هذه المتعة فحملت من المتعة سيئة ريستي فقد جعلت الخطابة بحي فزيع الحالة ورقح سيئة الله محمد مسلمين تضره مسلمين حود الإنجلي يجلقوا إسعوا جيرية رداءه قويسة فقالوا هذه المتعة هذه المتعة والله تنوى متعدي ولو كنت أدامها لا تقدمتك كور لله فيها دحيدة أعطي أن أعطي مركة أنه أدام كو قمنا لهانا لقد جمتها من رجل الله النكاح العبيدي وبليغ قال حدثنا باو نتاح العبيدي اضمن اقول كونه وبليغ قال حدثنا يحيى عن مالك انه الصميع حدثني يحيى عن مالك انه سمع عبد الرحمن الرأي والربيعة الرأي يقول سئل ينكح العبد دون كوغورسنقرا اربع نسوة افر قال مالك وهذا ما له وهذا كاسن احسن ما شكون رسويا سمعته مغلي في ذلك قال ما له وحول العبد مخالف وخلاف سي للمحلل فوحلالينيا ان ادله له سيد وسيد في صدفه فسوت سنان يكخو غورقيسه ولم يعد له سيد وسيد في صدونه فسخنا فرق بينه ولك الرئليا والمحلل يفرق بينهما والمحلل kam wax halka wax walaan yana yu farad uu kala geliya bayn waad xadooda ala kul xaalad murxasa ila wduu deb nikaah tahline murxalo leeydo macnaheysa sanad uu sheekhu sheegay waxa weeyaan culmada qardow halkan abdonkan labad marum oo guursan kara laakiin ma wada guursan kara afar nimin horta ma afar guursan kara laakiin waxa qas xidhay ma maariq waa isku mid buulayahay isqoshay ee ninki السيد usayid fiiro islaantiisi kadibna markaas waxa weey adonkiisa uu ku yidhaahoo ii soo xalaaleeyo inta soo martahayno oo dad guursato kadibna markaas waxa weey ii soo furo guurkaasi waa sanxayab leeyahay oo wuxu ka dugan yahay bulayahay qofka muhallilka ila Allahu almuhallil walmuhallahu nabiga sallallahu alayhi wasallam yidhaahoo laaashad keenayro ahaa baa lana tahay muhallilka bulshada ee muhallilka iyada halaaleynta lafteedana qofka wax halaaleynayna ee marka aan adoon ka ahayna isaga mar walba wala kale galiilaya marka markiin لكن nikaaxu taxliil marka loo jeedeyo laakiin qolka si la raaj jaha ama adoon han noqdo sawaabku waxa ma doon قال ماي وخرس العبد ادونكي اذا ملك اذا ملكت امراته اسلانتيس مرخه مرخه ملكيده او زوج جوزلك يملك امراته اسانتيس وملكيو ملك كل احد مثل سمكيه سو من ما لو دا كميده صاحب وصاحبه سمكيسه ييكون وهانيا فسق فسق وهاليا غير الطلاق الطلاق لانتي فان تراجع عاد من نتائج نقول بعد انتى كدب لم تكون هاني ستلك الفرقه فرقه يكلتيتان قاسي بلاقن فلتان وخو Leya oo ay maareef adoon buu ka weyn gaas iyo waxa ka jira jiloot Allahu subhanahu wa ta'ala adoomada saarada ka furbanaa waxa la yiraahdo maareef adoomada uu lahaad hadii uu isla sanadkiiba mid jimaa ma sanadkii maaha sanad ka dan way isaa habin sadh baqulii lehna ni soo ma habeen mid un jimaa haduu isla ma qamayn kana sanad ma diya bantahay murqas يا ah xadhaaya buurtan waa minnaa ilaahay baa kamid tahay ah ma nasay kala barka baa murqas idha ah murqas xawiyan murqhi dambay iska wada murqas xawiyan sana qayy murqas ya qaru bixi ya qaru ibi qaru wasi wa ka bal inu أضونكو إسلامتيسا أضون في العبد إذا ملكت إمرأته أضون إسلام أضونك إسلامتان أضونك الملكسي أو إسلامتيسا منك إسلامتان ملكسان لا ومالي مدوم تشكل ملكسان شي دونها نقتيه waxu noqonayaa muulayahay marka mulkiyasi fasxiimo noqon karaa way kala fasaxan karaan fasaxa ay ka fasaxanayaan talaaq noqon ma iyo eh waxa way is soo noqon karaan bulayahay qala maaliga waxa uu wal abdoonkeeda u taqadhu inaa maratu islaamti si badde xoreeyso ila ma lakas murqibul kido way fi ciddati minhu ciddati saga marka furtaan oo furayna ay khiraas u guntahay lam yitraajaca is islam sibah ways furan iyada oo ay ka maqay hiir oo ciddii ay ku diltay xoreysi hadana bislan soo noqon doona murka laakiin haddana xoreyn way soo saarno qaraaq laakiin waxa waye bnikahn jadid meelo qonaysa hadii isagoo furan ay xoreysan wal qaraa nikbabu nikah mushriqti لذلك قال إسقى في مرقى سبحانه ويان إسلامتي سيباك وقصوا هذا السلام حدث الإيمان عبد الشهابي الزغري أنه بلغ وحسو قرأي أن النساء اندور. كنا هنا يا حيان في عهد رسول الله وقت رسولك صلى الله عليه وسلم وقت رسولك عليه السلاة والسلام إلى يا حيان يسلمنا قوة الإسلامة بأرضهن نوك واسكوا الإسلامي جريم وهن يو غير المهاجرات يو صوهجرون وأزواجهن الهلقوقنا حين أصلمنا مرخ الإسلامين كفار قالوا بيهاين منهن وحكموا هذا المرخ بنت الوليد بن مغيرة وليد بن مغيرة قبليسي وكان القبضة وحيهد تحت صفوان ابن أميه صفوان بن أميه خصيصا فأصلموا إسلامتي يوم الفتح ماني كما فتح مكة وهرب الزوجها الزوج كان صفوانا وبحصري فهرب الزوجها الصفام من اميه تنو كم بحضري لا الاسلام اسلامك الله و ادريس عليه السلام ابن عمي نادرتي وهب بن عمير دليل داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم, رسول الله الله عليه وسلم. رسولك قيسي مرقا امان المرخص حويا امان المرخص حويا امانها مرقا أمان و ايها مرقا امانا استغى امان سينيا الى نابد غلي اسغ ادريا لصفام اميه عليه السلام الى الاسلام اسلامه و يدرى وان يقدم عليه رسوله فيرضي امرا امر فان رضى حضور خالق نقض امر امر امرا امر قبله كالقبل او وحاس رقابانه دويره رسول كن كقبل صلى الله عليه وسلم والا حديثه سيره يسدايو شهر يوليو مرخى والله أم بلد كسر فكر وكيد أسلامك فلما قدم الصفاة مرخوة أصغى على رسول الله عليه السلام بردائي قويسي صغوة دا. ناداه وقوة واقع على رؤوس الناس لتكلم نحو ماذا حيوغي أيوه نحن واقع وفقاله حريا محمد ومحمدو إن هذاك الوهب من عمرويا جاني ويلي من بردائي كقوة وحا نقرع قوة ليس كدير الجيه وحنا على مرها أمان budaayay xagoo aagii buu ilayay in marxas wuxuu amaa wuxuu sheegay annakaadigu dacowtiina adigu yeeaday inuu gudoomiyay aray kale aan ku soo galo feerqadii ciiddaar halu kunaa amanna ka amrun amanna qabiltu inay aqbalayso way ila soo yagtan in aad isidii isshaareenow birod faqara rasuuluhu xulu sallallahu alayhi wasallam inzil inzil aba wahab in aba wahab لا يعفون إنزل دك أبا وهبي يا أبا وهبي ومناده حرف نديه لقجري مرقب حولي مناده حرف نديه من لقجري لا تضوام السلام ويه يعنيه مرقب هو اسم وصولك أيه اسمه الشراطي أيه كله عاصر القمجة الخريا مرقب إنزل دك يا أبا وهبي أبا وهبك حاليه يجي للإصطفان من أميه إنزل دك بقه فريسه أبا وهبي يا أبا وهبي أبا وهبه فقال بحول اللامي والله ما قبارك الله نزل مدقيه حتى تبين إلا ذي عده يسلني عنك فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بل إسكبه فلك هذا وحكو صناتي تصيير أربعة عشرين أفر بلود إلى المرقى الصحاويين إسكبه ناتي ومعنى المرقى أفر بلود كسر في كتير فقال الله عن الله بلوت بشكل سوما افرب على اللغة فخرج رسول الله عن الله صلى الله عليه وسلم فخرج وحاب بحي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أبا حي قويلة هوازنة ليه حقوقي بحنان وحنان فأرصني إلى صفان بمناوي ودلي يستعير ويصوك عادية طلبية ذاتا قلب يا والصلاحاهم هم هم يصوك عند وقت يسعها فقال صفان بحي أطوعا مرمحينها مصمان بها أمكر أمكرها مسواء قصب ما صنم ورسول الله مولاه الرسول هذا ما الاخ محمد وسوتاهيه محمد ومصنم ضايو ما احسان بالويدي ليسا مسوا قصبودي قصبيس انا واضح استهدي فقال وحول بلط وعملوا فعاره وعاره على الدات قلبك والسلاح يومك التي تعصوا عنده اكتساها ثم خرج صفان بابحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صفان كافر قالبوها فشيد حنين حنين بكاقي بقاتي يوضعيف ولا سعدي وهو يصون كافر صلى الله قال والحال هو يصون كافر قالو يهي وامرأة إسلام تيسينا مسلمتنا يتحي ولم يفرق رسول الله مكرقين صلى الله عليه وسلم بينه يسغئيه وبين امرأة إسلام تيسي محمد شهدك الوقع حتى أسلم صفان أسلام kan nikaahi nikaahaysiga marka nikaahaysiga marka ay ku suulaatay warqad waa waxa weeyaan su'alada waxay tahay hadii galka warqad sax waayaan laba qan gaal hadhay midkood uu soo hor islaamo oo kiid dambalow ka dabo islaamo waxa la وحدثني عمالق عملوا شهاب الزهري انه قال وحوري قال وحوري عبد السلام القنجد في المصنف نهى غلفتي وصوصادق في الدلاله النبويه انه قال وحوري كان اسلام الصفوان وحو اها وبين اسلام امراته كان بين اسلام الصفوان صفوان إسلام المديسي وحو دخيه و بين اسلام امراته اسلامتي اسلام, إسلام المديسي نحو من شرلي لواب بلاد نحو من وحبل جار برقا qala maree wuxuu riiqaal nushaabi suuri wuxuu riiqaal walan yablugna naba soo gaarin anay ibra'atan ka weelay haajirnaa inay dulooti ila la ila inay dulooti haqriisa iyo rasuulida rasuulkiisa walaxana zawjaha kaafirun galu yahay muqdiiban bidaar kufri baabti galnimada ku mid yahay in la hadii kanay farqan qadway kala geelisi haajirto haajilada baynaa iyada iyo wa baynaa zawjaha sautu keda illa an yaqdi masuha وحدثني عن العلمة القاربة لكوح اليهين مرخ النكاحي ولا يسكو عني وعددي انتين طمانين بيداهين لكن عددي هطة طماطين مرخ هو حرام بيداهين. فخرافه مسلك الجراء وحدثني عمالك عن, عن شاب زغريا ام محكم بنت الحارس بن الهشام وكان حي تحت اغرمه بن ابي جهل عروب بن ابي جهل اي امره يوم الفتح ما النبي فتح مكه وهرب زوجها زوج كان وهو بحصدي اغرمه بن ابي جهل دهي الإسلام الاسلام اسلامه كبحصدي حتى قدم اليمن الا اليمن وسوق له مرقا وفارتح على مركز سيكر محكيم حتى أقدمنا عليه الله وقشي باليوم نقول لها يوم باقوتكتين فالدع عضو الإسلام فهو يأتي فأسلامه إسلامي وقدم على رسول الله, الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم عافو الفتح الله صلى الله عليه وسلم ورخى اليه كوسو بودي فرحان عليه دشيس ما الرداء انغه حتى بايع له له على نكاحهما ذلك قور كوداس كسو عليه من حديث صاهر انهط الصومرهني كان لها عبد الذق في المصنف والصاري حديثه ايسغ مرخص صحيح ابن عبد رحمه الله تعالى وحوله حديثني ومشهور عند اهل السير اهل السير هم حديث من محويه اكد عام كانه ان لا أعلمه يتصل بوجه صحيح هل وجهه صحيحا ومرخص صحيح وكيت الصالحي انا كلامي ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال ما كانوا يو امير شعبنا هذيه محاول مشايام كلفتي سو شعبنا كل بيجي حديث سنه انه خيلو سنفتي سو متصليهي انو ما اوغي ويي مره خاص ايي ويي مره خاص مره واخا ويهان التمهيد قطو اد بود هدي برقها مسالها يينا ان سعود برهدا تمهيديه وحيري قال مالك حويري وإذا أصل مرغجل لكم مرغو إسلام قبل إبراءة الإسلامي سكار وقعت الفرقة بين واكرة تقول عيها إذا عرض عليها الإسلام إسلام الله الله برقه وفلن تصين إلى إسلام لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولا تمسكوها يسألنا بعصة من الكوافر قال مرخاص حويان بهرقوق يجبوركوها يسألنا مرخاص وبه قال وحدثني عن يحياء عن مالك أي حياء نصيد للإنسان أنه بلقه وحسوق بابا بابو بجا وحكم دا في الوليمه تي الوليمه دي حدثني مالك عن حميد الطويل وحميد بن ابي حميد الطويل البصري انا انا نسب المال عن عبد الرحمن عبد الرحمن عوف واصحابه اصحابي كانوا يجي حدا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والحال به سنه أثر سفره وحي كصنوا مع صحاويان يعني بوره يا مده بوره وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره وارخمي أنه تزوج ينقرصلي فقال له رسول الله يكوني صلى الله عليه وسلم كم كمصر الصدت إليها إمساسي سيء أمير وغرقتي فقال له حوري زينة النوات لفت مرام وحلاك ومن ذهب ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حوري أولم أواليمي ولو بشرات النافر يبع الله عقيري عليه اجل في <تصفيق> غاده سمى صصره وتف عليه مرخه هلكه قلبه قادرميده واوجب له وليمته واوجب لهن امر خولم وامر ويقتضي وجوب الهين لكن سلاسل راجحه مرخه سحاوي ولو بشاتنتني وحين نقول لهيد وخا اوغيده لغول waxaa aan hadda aan ku qabanayaa Soomaali dadkaana Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku weliyeeyay wuxu ku weliyeeyay Nabigu sallallahu alayhi wasallam tibir iyo caani iyo subag iyo wax yar noocaas ayuu ugu weliyeeyay isla safiyo kaliya Soomaalaha bal safiyo تااس marka soo galma wax laga qaadanaya marka weliimadu waa bi qadri istitaa iyo qofku kalba inta uu awoodayo iyo awoodiisu intay tahay weeyaan bay jiraan Allahu subhanahu wa ta'ala marka istitaa iyo awoodiisu kalba intay tahay ha wi wuxuu mudkhar marka hadisku waxa ay bukhari aya marqas waxaa ku xalwiir marqaa ee nimbaweey marqaa waxaan ku jira labadeeda islaamood mid baan ku faray qaad uu ku yidhi waa ye falla madawdi ilaah dadtu soo jiratay xoolahayna laba islaag baan qayseeyna waxuu islaantaa xoolaha ga ahayso laakiin suuq aan gutus suuq gutri ya dadku waxa uu go'inay oo calaamada isticil saaran moqtaay waayo caalamku ku jiraayo calaamadan aan joognamaalhay ku jira dadku waan nimbaaf kale ku jiraan moqtaay sida dadkiiba ninka marka ahl zanaha qabrigaana ku baasay imtixaanka waxa lagu orodayaa nan kanowmitil arusi somo oo kan mar qadadku xiswada ku كله واحد كما قال الجنبي اخره اما ادون كاله تي سي بل حبل كاس وهو ريساروس واه لو يقن ليله العمر باب ليرا عمره هو حبل كاس كلها واساس فرقه اندازوين تني وحرمانه باش هيعليم انا سكن هذا باين اللهم استعوا عليه تخلع فركه وحد على المدخره وروا سيده عبد الرحمن كان عدد كان موقدي حولان يسيه هاين الرسول كان غرسني بل ازا ندم خا الرسول غرسني صلى الله عليه وسلم توايه وحدث لي يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري قال وحور لقد بلغ لي وحي أن ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان وها يلم بالوليمه وليمه كيكو وليمه ما فيها خبز وكا وح عن جرايد الخصونين دي ولا لحم وحي حدثني عن مالك عن عن عبد الله بن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحولي اذا دعي احدكم ورقه مثل ورقه من غيركم انك مرخ لو ييره الى الوليمه تلمد فلياتيها حتى مسلم وحدثني عن مالك عن شعب الزهري عن الاعرج او رحمه الله رحمه الله تعالى وقال هو يقول كده شربط طعام دعاء وحا يشرب طعام الوليمه طعامك وليمتها يدعى وحا لو ييره لها للحو... وحا هي وليمتها الاغنياء ويطرق حلقهت الفقرى وفقرنا وبلغتي عجيب روايه عجيب عدل وين سحب البلوير اه انت على الولسه والبلوير مرخس دتي فقرهه وبلاله ولقتي مرخه هل شر بدنا ويسرق المساكين مساكنا ولقتي ومن لم ياتي أن كانت ان اؤمن الدعوه الدعوه يا رتان قال اجيبنا فغلعص الله ورسوله الى الرسول في سو عاسيه الوغوصاشي شوما حديثو حكم المرفوع والقوا وايه حدي, حدي ونا وخاني رايي ونا مارخا سوها ويان ان لوو اوران خليل اسلام ماركانان اسرائيليا دي وخانو حكم المرفوع بالقلام مرقاب وايف ها اللهم استعن وما وما اللهم يكن غايا كما له حكم له حكم الغش عند شيخي عراضيه مرخيا سيده مرخا وخي مرخا صحويا راي مرخا صحويا انه من ودان مرخا استمر مرخا حديث سيدنا تاكا الى وقال غف صدق ما يقوله كلوياني حكم السوق قبا وحدثني عن مالك عن شيء عن اسحاق بن عبد الله بن طلحه عن اسماعيل بن مغلى يقول سول ان خياطا من واحطلا وبلخطريا حدعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل غش في صنع وسمي قال انا سحوري فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولكم عيسى منتهي الى ذلك دعوا راشد اسغا فقرقوا اليه خبزا عن جر اسد ويم الشعير هذا يمرق هذا كما سميه ومبارك والحاره مرقنا في حديثه اكو سميه هي عفن من الشعير هذا ومرق الي مرقنا, مرقنا لو درى في حديثه هذا اكو سميه الجرده دباء بعشر دبل الى دبل متقنين ارد دبل له يا ربنا دليل حسب ما كتلته وبمعنت وايف فذهبت مع رسول الله عليه وسلم فقرء فقرء الى الطعام اذا ذلك الطعام راشد قيس فقرء ابو النكه شمت مرق لو ينبا صورعني الله خيرني وحولي هذا تبعنا كان هو الصرخه اي فقل له الا اما يقول الله يا رسول الله واليد يا رسول الله لا كان هو الصرخه وايف بسم الله الرحمن المرغة فقرغب إليه خبزا عند يارا وصله إليه وميش عيدا هذا يوم مرغة مرغة فيه الأحديثة وفيه الأحديثة نحاق الصلاة الدباء باشا رد بذل الإله قال أنا صحوري فرأيت ورسول الله يسعى صلى الله عليه وسلم يتطبع الدباء دباء يصور هرقاعه من حول قصعتي عرفيه إليه هيره إليه قال قادنا إياه فلم أزل كمان تزوني أحب الدباء باشا رد بذل إليه نجعله بعد ذلك اليوم مالك أيها الدباء يعني وحا wa haqiiqa في muuqalna cuntada maxaa sumeyna ila aka cuntasooma soo saasma waayo isu hadiiis xabi salaamaba u tilmaamayee ubar banaabi salaamaba u jeedaa u tilmaamayee fisaal ruqad marka waxa wayaan laakiin hadduu xudhaar ugu leeyahay ila shilib iyo waxa soo kaleeyaa hayraha ka qalqalan ka وربلان تاعلاش الخير الخمر ديريه يا يا غلطت يلاه داتا انا عيبت هنايا وحلغي دعينا اولينبا سو سرق الماء و انا عاكر من تلسص سرق الماء قنسخ و سيده باب الجامع انك احنا كاحباب كل من يوبابها وحدث لي عن مالك عن زيد بن اما الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحي لي ان يتزوج احدكم مرسل اذا تزوج احدكم فيما حقوق رسول الله المرأه غابت او اشترى او سوى في سده مرخصا حويان اه ها او اشترى مركز او سوى في سده مرخصا حويان الجاريه تغابت اظن معناه وصل يا اخوكم تلب الناسيه ويا هي ولي دع بالبركه بركه الله قالك ادعي سو ويد الشر البعيره او مرخص يسوي فلياخذ بدلوه السلام كل سثبات الحق وتولي استعن بالله يا شيطان الجيب شيطان هناك ما قالوا حديثه موضع وحدثنا مرسل من جميع رواه الموطا وحدثني عمرو لك وانصحك وحدثني عمرو العربي الزبير المكي دعاء يايو دعا للأخلي يا نمحان وحضراني سامرخة دعا اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جملتها إلا هو حقوق إديسك خير كذا قبطنا إلا وحي خير إلا عيسي وخير ما فيها اللهم إني أعوذ بك من شرقها wa shuru ma fiya wajir oo waajibal tacaliya ila waxan ka maangala wixii sharah ee dhexeda ku sugan iyo shirkide iyo wixii sharad ku dhabaysan oo ka maangalay ila waxeel iyeyal saad sadahaysa marka iskiga boodi uu u lifoodo hode ku qabso fooda ku dhig marka ducada qali siyaasada ku akhri mar khaas wax waligaa wadnaa iyo cinema kharash loo iska agta ان زعمه <تصفيق> عن مبارك علوي الزبير المكي مره فرحتك وحري لو سيساه هي, هي لو غي كانت مره يابا وكا سو وحاوي سو ويسيسه اد سو ويسيسو لو رقعو تكدا هلكا كدعيسا وكا وحدثني عن مالك عن بزول المكية عن الرجل خطب إلى الرجل خطب... عن الرجل ننبه خطب ضوني إلى الرجل ننبه ضوني أخته ولاشي ننبه ولاشي كالضوني معنا فذكر روحه شيقة أنها قد كان لهذا أحدثت فبلغ ذلك عمر الخطاب فضربه قراعي أو كان روحه يضل ما قد قال مالك والخبري ولا الخبر فذكر روحه شيقة أما ها قمضه قد كان لهذا أحدثت تمر خاص حويا اللهم السعان على قول بسود رسيسي و ورق ورق فبلغ ذلك فالور خطابي قال فضره انك وقراعي قاربة وكاد وحور ويضرب هنا وقراعه ثم قاله وحور ما لك ولا خوري هذا يقول كلم حذلك لغة محظوه شاكا نسا وحدك اللي عنوارك عن عبد الرحمن توقف أهه واي يعني احدثت الى اوريستي زلك اوريستي معنه اصله قد كان لا احدثت زليستي اور مرخه كانت معنه فبناء ذلك أمر خطا بيد فضربوه قراعي وقراعي بقى او كذا وحصل يا دمهم وقراعه في قالوا وحن مالك ولا خاله هذه ور خدم حالك انتهي حدانا مرخاتي وهيلين اني افضل من اورخيه مرخزليسنيين ما اديهم مرخص حويا قال محمد الشريسه وحدثني عن مالك الربيعة بن عبد الرحمن عن نوقاس من محمد أبو عروة بن الزبير كروحا يقولانكو كل في الغجل لنكو يكونوا هانيا عنده وقت تيسى أربع ونسوة أفر دمره حانيا وفيطلق إحداهن منكو الثورية البططة وحاولي صد حضر مينيه أن يتزوج أنه يتزوجه قرصانيا إن شاء الله إن شاء الله طدوانه ولا ينتظر مسويه أن تنقضي عدة عدية ذلك قوله وحدثني عن مالك الربيعة الواية منقام على سوق سنقره هذا حدو ساكه فرو عورم خويستو سنقره ايدي يوا خاصو سوسو ياما ما ابير هنالطه وايس وحدثني عن مالك عن ربيعه بن عبد الرحمن انه قاسم محمد بن عروه بن الزبير افتيا الوليد بن عبد الملك وافض وادين عام قديم المدينه سندكم مدينه سوق بذلك كان غير ان القاسم من محمد قالو خوري بل في مجالس شط و هو كفوراي مجالس كلا وحدثتني عن مالك عن يحمل سعيد الإنسان عن سعيد المصي أنه قالوا حولي الثلاث مصدح ليس فيهن اللعب وحي يا رقصنا النكاح وقورك وطلاق وطلاقة يولعت قحرينتها وحدثني عن مالك عم الشهابي الزهورية عن رافع مخديج أنه تزوجه قرصة بنت محمد بن رمض السلامة الإنسارية فكان عنده أكتيسة يا هيد حتى كبد الإلهي ويناتي فتزوج عليها وقدم قرصة فطاتا شابة قبر يرأى لأنه يرأى فآثر شابة قبر لي يرد وضور بلي سأعني دمي مكتب يسمعتي ورح علينا وحيصه فآثر شابة تي رد ومرغص محاولة لنصنب يدفه لنشكل فآثر شاب بطا تيريد من مرخها الضوار بضي عليها دوش يدي تيوي لم يخدر بضي فانها شدت ضلاقة فرطابة كلها رسينا وقمتها رئيسي داويتل فضلقها واحدة حمدنا القرى كفري ثم أمهله السوقي حتى إذا كان المرخه اللوات يتحل من حلاله ذو ومرخه جعلا عشري إن على الله ثم عادها ضلو كل قضي فآثر شاب بطا تيريد من مرخها الضوار بضي فالناشده الطلاق عضر فربو تابو كدااساي فبالا قا و خيدا تاهل قادو كوفداي فمراجعه وسو شاري فمعاده دونو سو نقدي ففاضل صابطت عليها دسيرا فالناشده الطلاق وهطلو كدااساي فقال و ما شئتي و خا دونته سميه انما واحدة رو حاطي و خيدا ت خبد فيشدها داضونتي ما شي ترين على علقته او ميل اسرتي لا yaana gowta la gooni noqdeen la kariyoobay taasa ku qulciyo sida baskeey joogi waa weeshi taaba doonsana de farax ci ka hada wax ku farooyin la saddex ku dhamaadeen habad habadba ku wadhey qaadaha waxa kaliya bal astaqir waan ka suugnaanaya nur waxa iska boodboodka horumugta waa waxa uu dowladdu soo leeyahay dowladdu soo leeyahay waye bal astaqir qolmar ha waligaa nixriyo bal astaqir qol asqanaanaya calo osradii mar qasxawiyan ee la goon noqoshada على goon noqoto iyo kelimada ka ay cidladaas ku sunaanaya faa'saka ala dal ka saasu ku haystay walumirgafii allee mar ismiin deeb ku tahay xina qarqara mar qasuqti indraagtii saalo osratti asalka dambi laakiin haday iyadu xali uga tahay oo iyadu idantay meelaha iska doortiraado anoo hadda waxa ibaadaysanay